بسم الله الرحمن الرحيم طاسم مين تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا لشأن ننزل عليهم من السماء آياتا فظلت عنا قوم لها خاضعين وما ياتهم من ذكر من الرحمن محدثا الا كانوا عنهم عرضين لقد كذابوا فسياتيهم امباء ما كانوا به يستهزئون اولم يروا الى لفظك من بدنا فيا من كل زوج كريم ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أنيت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون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 قال ألم نربك فينا وليدا ولو استفينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين فَضَرَوْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ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 أَجْمُو لَكُمُ الَّذِينَ أُبْصِلَ إلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ قَالَ لَئِن تَخَدَتَ إلَى أَهلِ الْغَيْرِ مِنَ الْمَسْجُونِينَ قال أولو جئتك بشيء مبين قال فات به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء لنه قال للملائ حولهم إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من ضبكم بسحره فماذا تمرون؟ قالوا أرضه وأخاه وبعث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 كانوهم الغالبين، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أين لنا لأجرن كنا نحن الغالبين؟ قال نعم وإنكم إذا لمن الربّي قال لهم موسى ألقو ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزّ فرعون إنّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يافكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا سوف تعلمون لا أقطع عن أيديكم وأرجلكم من خلافه ولا جمعين قالوا لا ضيئ إن إلى ربنا مقلبون إن نطمع أي يغفر لنا ربنا خطايانا تبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إنها أولى إلى شرذمة قليلون وإنهم لنا لغة جميع حذرون، فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني.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 فأغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتلوا عليهم نبأ إبراهيم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 قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرايتٌ ما كنتم تعبدون؟ نِفًا وَيَهْدِي وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْعَمُ أَي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 كبكو فيها هم والغول وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصرون تَالَ اللَّهِ إِن كُنَّا لَفِي غَلَالِ مُبِينٍ إِذْ نُسَوِيْكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ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 وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم نوح للمرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح لا تتقون إني لكم رسول نبيل فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أدر إن أجري إلا على رب العالمين فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك لغذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين اننا الا نذير مبين قالوا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 أتبنون بكل ريعناية تعبثون وتتخذون مصالع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم فما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إن يأخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سوا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 ربك لهو العزيز الرحيم كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالحون لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون وما تتقون عليه من ذم إن جري إلا على رب العالمين أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضير وتنحتون من الجبال بيوتا فرهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا إنما من المسحرين ما أنت إلا بشر مثلنا فات بآية كنت من الصادقين قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم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 وإن ربك لهو العزيز الرحيم كذبت قوم لوطن المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوطن لا تتقون إني لكم رسول نمين فاتقوا الله وأطيعون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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَ أَصْحَابُ لَيْكَةَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ لَا تَتَّقُونَ إِنَّنِي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن جري إلا على رب العالمين أوفوا الكين ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في لط مفسدين وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْأَرْضَ وَالْجِبَالَ لَوْلَا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحِّرِينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِن نُّظُنَّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ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 نزل به الروح لمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر لولين أولم يكن لهم آية يعلمه علماء فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب لديم فياتيهم بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفضيت إن متعناهم سنين ثم جاهلون وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرًا وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّ وإنهم عن السمع لمعزونون فلا تدعوا مع الله إله ناخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك لقربين واخفق جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريد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 تنزلوا على كل أفاكن زين يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنا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 يام